الارض بنطلع فرسان نتعكب فرسان هذه أرض ما بيطلع لك تسكن فيها من كان احنا كتائب شهدى الاقصى دايرين في الضفة وغزة ما كتائب شهدى الاقصى دايرين في الضفة وغزة بالإصرار وبالبارود هزمنا جيش الطغيان هزمنا جيش الطغيان تحف الأرض من تطلع لك فرسان تحف فرسان هذي أرض وما بيطلع لك تسكن فيها من نعاهد والشاهد الله نحمي العرض نصون العرض وبدن ما نرطب ما زلا والعيد في رجال شي لحمال يبتكل الجبال وبالفخر نسطر أمثال كل العاد في أي مكان كل العاد في أي مكان تحت الارض ما بيطلع لك فرسان يتحكّي فرسان هذي عرضه ما بيطلع لك تسكن فيها ماما موعتك أي جودي عن دربك ابدا متحيد كل غره بتن مردوده كل قلب كلن يعيد موعتك ايمن عن دربك ابدا ما كل غره بتن مردوده كل يا أبداً متهمنا الموت الكام احنا قاصب الموت الكامن احنا اتجدرنا بموطننا بوجهك بركان ونيران, وجهك بركان ونيران تحت الارض بنطلع فرسان نتعكب فرسان هذه عرض ما بيطلع لك تسكن فيها مهما شد حصار وراح نشد بوجه الموت مهما يا عليها وما من ناس ديرور الملعادي شد حصار وراح نشد بوجه الموت مهما يعليها أسوار وما تسلم من ناس ديرور صواريخنا بنشن الغرب سواعدنا السودا الجبارا صواريخنا بنشن الغرب سواعدنا من كل بيت ومن كل حارب نقصف أردال الطغيان نقص أردال الطغيان من تحت الأرض نتطلع لك فرسان تعقد فرسان هذه أرضي ما بيطلع لك اسم فيها من من تحت الأرض نتطلع لك فرسان تعقد فرسان هذه أرضي ما بيطلع لك